موسوعه و قلوبهم النابلسي للعلوم و ا هذا ا ل ا س ل ا م تبصرون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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أ م ا ت خ ذ و ا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون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 الشر والخير م و ل ي ن ا ت ر س و ن ع ذ ا رآك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن يتخذونك إ ل ا هزوا أهذا ا ل ذ ي يذكر آ للعلوم ه ه بذكر الاسلاميه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 ف ح قل ب ا ذ ي ن سخروا من ه به م ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلاكم س ت ه ز ئ و ن من قل ي بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم م ن د و ن ن ا لا ي س ت ط ي ع و ن نصر ن أ ف س ه م و ل ا هم م ن ا ي ص ح ب و ن ب ل متعنا ه ؤ ل ا وآباءهم ء حتى ط ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا يرون أننا أ ت ي الأرض نوعا وقصها م ن أ ط ر ا ف ه ا أفهم ا ل غ ا ل ب و ن قل إ ن م ا أنذركم ب ا ل و ح ي و ل ا ي س م ع ا ل ص م ا ل د ع ا ء إ ذ ا م ا ي ن ذ و ولئن م س ت ه م من نفحة عذاب ربك ليقولون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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا ع موسوعه ا ل ن ك م من ب أ س ك م ف ه ل أ ن ت م ش ا ك و و ن ل س ل ي م ا ن ا ل ر ي ح ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه إلى ا ل أ ر ض ا ل ت ي ب ا ر ك ن ا فيها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 فإنني م س ن ي الضر و أ أرحم ن الراحمين ت ف س ت ج ب ن ا ل ه ف ف ك ش ن ا ما ب ه من ضر و ل ت ي ن ا ه ه أ للعلوم ه و م ث ه م م ه م رحمة من عندنا وذكرى عندنا ع ا ب د ي ن إ س ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذ ل ك ف كل م ي ه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 موسوعه النابلسي ن من ا للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ؤ م ن ي ن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 وأنا ر ب ك م ف ع ب د و ن و ت ق ط ع و أ م ر ه م بينهم ك ل إ ل ي ن ا راجعون فمن ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت و ه و م ؤ م ن ف ل ا كفران ل س ع ه وإنا ل ه ك ا م ي ه